فحديثنا اليوم عن اسمين كريمين من اسماء الله سبحانه وتعالى وهما الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وهذان الاسمان الشريفان افتتح الله سبحانه وتعالى بهما كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فتكرر ذكر هذين الاسمين الشريفين الكريمين وجاء ذكر هذين الاسمين كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ف الرحمن ورد في 45 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى اسم الرحمن ورد في 45 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى اسم الرحيم كذلك ورد في مواضع كثيرة عندنا يعني بعض المواضع يقترن فيها الاسمان وأحيانا يأتي اسم الرحمن وحده كآيات الاستواء على العرش الرحمن وعلى العرش استوى وفي سوره الرحمن قال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن وقالت تعالى قل ادعو الله او ادعو الرحمن إلى غير ذلك يعني من المواضيع القصد ان هذين الاسمين الشريفين تكرر ورودهما كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى مقترنين احيانا ومفترقين احيانا طيب الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة اسمان مشتقان من الرحمة ويدلان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الرحمة. لكن ما الفرق إذن بين الرحمن والرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ فهناك يعني أقوال في التفرقة بين الاسمين فمن العلماء من يقول الرحمن المقصود بها رحمة يعني اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة الذاتية الرحمة. الذاتية التي هي صفة الله سبحانه وتعالى صفة ذات لله سبحانه وتعالى والرحيم تفيد اتصاف الله تعالى بالرحمة المتعدية إلى المخلوقين الرحمة التي تتعدى إلى المخلوقين الرحمة التي يرحم بها المخلوقين فالله سبحانه وتعالى من صفة ذاته سبحانه وتعالى أنه متصف للرحمة وكذلك أيضا هو سبحانه وتعالى يرحم المخلوقين هذا راي والراي الآخر قالوا الرحمن المقصود بها الرحمة العامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ويعني كذلك الانس والجن والحيوان والطير وغير ذلك من المخلوقات فالرحمن هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات يعني حتى الكافرين يدخلون في هذه الرحمة العامة التي بها يرزقهم الله تعالى ويطعمهم ويسقيهم ويعني يحييهم في هذه الحياة هذا كله من أثر هذه الرحمة العامة لجميع الخلق ويمهلهم الله سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون وينزل الله تعالى عليهم كتبه ويرسل اليهم رسله ويتيح له فرصة الهداية هذا كله من الرحمة العامة لجميع الخلق ثم هناك يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين قالوا هذه مستفاده من اسمه تعالى الرحيم لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فرحمة المؤمنين هذه رحمة خاصة ان الله تعالى يهديهم بها وينجيهم من العذاب ويدخلهم الجنة فتصبح هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين والرحمة يعني صفة تليق بالله سبحانه وتعالى يعني ليست كصفة المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فالمخلوق رحمة المخلوق يعني يقولون رحمة المخلوق هي رقة القلب وكذا هذا في وصف رحمة المخلوق المخلوق يوصف بالرحمة أيضا فإن الله تعالى اثنى على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وقال إيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذا من صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رحيم بالمؤمنين والرحمة يعني يتصف بها المخلوق فرحمة المخلوق يعني قالوا هي لغة رقة القلب وكذا أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بكماله سبحانه وتعالى نثبت الصفة ونؤمن بها لا لا نؤولها بصفة أخرى لا نقول بعض الناس يقول الرحمة هي الانعام أو إرادة الانعام أو كده هذا ليس بصحيح الرحمة يعني نؤمن بها أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق واسم الرحمن اسم الرحمن هو من الأسماء التي تختص بالله سبحانه وتعالى ولا يوصف بها غيره ولا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى الرحمن من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها غير الله سبحانه وتعالى ومسيدمة الكذاب أخذاه الله لقب نفسه بالرحمن وكان يقال له رحمن اليمانة ولا بالله فأخذاه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة أما المؤمن فليس له أن يتسمى بهذا الاسم فهذا مما اختص به رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يوصف غير الله بأنه رحمة أما الرحيم فيمكن أن يوصف غير الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم لكن على ما يليق يعني, يعني بالمخلوق من الرحمة الله سبحانه وتعالى من صفته عز وجل الرحمة و كتب الله سبحانه وتعالى في كتاب عنده في كتاب فهو عنده فوق عرشه كما ورد في الحديث كتب الله عز وجل في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم يعني قال الله سبحانه وتعالى للرحم ايه شققت لك اثما من اسمي قال الله تعالى للرحم شققت لك اثما من اسمي اما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتك فالرحم يخبر ان الله تعالى لما خلق الرحم تعلقت ايه بعرش الرحمن سبحانه وتعالى تعلقت الرحم ايه بالعرش وقال هذا مقام العائذ بك من القطيع. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. طبعا الرحم يعني هي شيء معنوي لكن الله سبحانه وتعالى يحول المعنويات إلى محسوسات يعني بقدرته سبحانه وتعالى فالرحم جعل الله سبحانه وتعالى يعني كائنا يتكلم وتعلقت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى وقالت هذا مقامه العائذ بك من القطيع. فقال الله سبحانه وتعالى شققت لك اسما من اسمي ما هو اسم الله تعالى الذي اشتق منه للرحم الرحمن الرحيم فهذان الاسمان اشتق الله سبحانه وتعالى منهما اسما ايه للرحم وقال اما يرضيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده سبحانه وتعالى تسعة وتسعين جزء، وأنزل جزءا واحدا في الأرض فبه يتراحم الخلائق رحمة الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم وجميع الكائنات والمخلوقات وما جعل الله تعالى فيها من الرحمة بصغارها وكذا فهذا كله من جزء واحد من أجزاء الرحمة فكيف برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر يعني عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة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 لم ييأس من الجن ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار طبعا الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى هذه غير مخلوقة لكن الرحمة المخلوقة هي رحمة المخلوقين أما رحمة الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى وصفات الله تعالى ليست مخلوقات من النصوص أيضا التي تدل على سعه رحمة الله سبحانه وتعالى الحديث الذي في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي, بسبي من من يعني قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما وأسر منهم نساء وأطفال وكذا فخدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعت يعني تبحث عن إيه عن ابن لها امرأة في السبي تبحث عن طفل لها رضيع يعني كان تائها منها وكذا فيعني تبحث عنه بشدة ولهفة فوجدت إيه طفلها رضيع فأخذته وألسقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. الصحابة أجابوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله إذا كانت تقدر على أن لا تطرحه في النار يستحيل أن تطرحه في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم ارحم بعباده من هذه بولدها بعباده من هذه بولدها ومن يعني اثار رحمه الله قلنا رحمه الله سبحانه وتعالى الرحمه الموجوده في سمير الرحمن الرحمه العامه لجميع المخلوقات والرحيم تفيد رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين بأن يهديهم ويوفقهم ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى فمن من اثار الرحمة العامة التي تشمل المخلوقين ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني جعل الليل والنهار ليسكن الناس في الليل وليبتغوا من فضل الله في النهار هذا كله من إيه؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه ويعني بين سبحانه وتعالى انه لو اراد لجعل الليل سرمدا او لجعل النهار سرمدا فتكدرت على الناس ايه معايشهم ولكنه سبحانه وتعالى رحمة بهم جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار ليبتغوا فيه من فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك قال سبحانه وتعالى وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فرحمة الله تعالى هنا هي المطر وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته إلى آثار رحمة الله اللي هو المطر أيضا هو يعني اثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء لكن الله سبحانه وتعالى سيكتبها للذين يتقون سيكتب الله تعالى لهم رحمته يعني في الآخرة ستجتمع هذه الرحمة للمتقين الذين اتقوا الله تعالى فيرحمهم الله تعالى ويدخلهم الجنة وأما الكافرون فيوم القيامة ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى كانوا مشمولين برحمته العامة في الدنيا لكن في الآخرة لا يرحمهم الله تعالى فلا ينجيهم من العذاب وإنما يعذبهم سبحانه وتعالى بذنوبهم كما قال سبحانه وتعالى أولئك يائسوا من رحمتي أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك أخبر الله تعالى عن الكافرين أنهم يائسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى طيب بالنسبة لحظ العبد من يعني من هذين الاسمين الكريمين قلنا يعني كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى العبد يعني له ايه يعني حظ من من, هذ من هذه الاسماء فيما يتعلق يعني بما في اسماء الله تعالى من الصفات التي يحمد للعبد أن يتخلق بها ويتصف بها هناك صفات يعني خاصة بالله تعالى والصفات يعني يمكن للعبد أن يتخلق بها ويتصف بها لأن الله سبحانه وتعالى لما تسمى بالرحمن الرحيم دل ذلك على اتصافه بالرحمة ودل ذلك على أن الرحمة صفة كمال وهي صفة كمال في حق الخالق سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في حق المخلوق إذا اتصف بالرحمة فهي صفة كمال كما أن الرحمة يعني تشمل الرحمة يعني اللي هي المادية من جهة الرزق والإحسان والإعطاء والرحمة يعني المتعلقة بالهداية والتوفيق فكذلك حظ العبد من هذين الاسمين الكريمين أن يتخلق العبد بخلق الرحمة وأن يكون من من الرحماء فيرحم الخلق بنوعي الرحمة يرحم الخلق بأن يحسن إليهم و يعني يساعد المحتاج ويساعد الضعيف هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا من رحمة المؤمن بالخلق أنه يتسبب في هدايتهم أنه يسعى في دعوتهم إلى الله تعالى والأخذ بأيديهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور واتصاف العبد بالرحمة يعني هذا فضل كبير والرحمة خلق كريم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلى به فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن رحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم نرحم من في الأرض حتى يرحمنا من في السماء سبحانه وتعالى ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس كان الأقرع بن حابس كان ايه يعني سيد بني تميم ومن زعماء العرب وكبارهم وكذا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الايه الحسن الحسين فقال الأقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبي؟ ففندزه قال يعني أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحن. من لا يرحم لا يرحم قال يعني ماذا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم وكذلك يعني الرحمة عند المؤمن تتعد بني آدم إلى رحمة الحيوان والرأفة بالحيوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها يرحمك الله والشاة إن رحمتها يرحمك الله يعني يعني حتى الرحمة بالحيوان تكون سببا لرحمة الله سبحانه وتعالى إياك وفي الحديث قصة إيه المرأة التي سقت كلبا يلهث يأكل السرا من العطش وجاء في بعض رواة الحديث أنها كانت امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل ووجدت كلبا يلهث يأكل السرا من العطش فنزعت إيه موقها فغرفت يعني جلبت له الماء من البئر فسقته فشكر الله لها فغفر لها بغفر لها يعني رغم عظم ذنبها بهذه الرحمة التي كانت في قلبها على هذا الكلب وعملت هذا العمل مخلصة لله تعالى يعني كانت في صحراء لا أحد من البشر يطلع عليها مرد ببئر وكلب يلهث يعني عند هذا البئر ولا أحد يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى وفعلت هذا الفعل يعني بدافع الرحمة التي في قلبها فغفر الله تعالى لها ذنبها بهذا الصنيع. وفي المقابل يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعنتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فهذه امرأة يعني عزبت بسبب هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولا هي أطلقت سراحها لتأكل من خشاش الأرض فلما نزعت الرحمة من قلبها دائما جزاء من جنس العمل لم ترحمها فلم يرحمها الله تعالى وعذبها في الآخرة وأما المرأة الأولى فرحمت الكلب فرحمها الله تعالى وغفر لها فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال الرحمون يرحمهم الرحماء وكذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالصغار خاصة الرحمة بالأطفال خاصة مما اكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس منا من, من لم يرحم صغيرنا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فاوصل نبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالصغار وجاء ايضا في الحديث ونختم به ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنة ثلاثة اهل الجنة ثلاثة يعني ثلاثة اصناف ذو سلطان مقسط متصدق موفق اول صنف يعني من اهل الجنة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم هذا الصنف الثاني ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم هذا الصنف الثاني من اهل الجنة رجل متصف بالرحمة ورقة القلب لكل ذي قربى ولكل مسلم ثم الصنف الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفيف متعفف ذو عيال وعفيف متعفف ذو عيال فهذا الذي يتعفف عن الايه عن الحرام رغم حاجته الى المال وعنده اولاد وكذا يعولهم وينفق عليهم لكنه يتعفف عما حرم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء أهل اهل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم إيه رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرب ومسلم والرحمة بالمسلمين هذا مما امتدح الله تعالى به صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام قال إيه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالمؤمن عنده إيه يعني يتحلى برحمة المؤمنين وال يعني غير المؤمنين هناك يعني الرحمة العامة أنه يسعى في هدايتهم ودعوتهم إلى الخير وكذا بالصفة عامه لكن مع المحافظة على يعني القواعد الشرعية المتعلقة بموالات يعني أولياء الله ومعاداه أعداء الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا قولوا قبل هذا استغفر الله وارحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله